fil jannati khalidina fiha khalidina fiha فلا تكون في مريتيم Well, in... وَقُلْ رَبِّكَ لَقَضِي بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّن لَّمَّ يَوَّفَّ إِنَّهُ رَبُّكَ عَمَّا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ wa in kullam lam la yuwaffi annu rabbuka <تصفيق> فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِلْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصْرًا in cullem lam ala yufthiy annuhum rabbuka amma lamh wa <imitation> وَنَكُلُ لَمَّا لَمْ يُوفَّ فَيَئِنَّهُ رَبُّكَ الحمد لله امدح النبي اللهم صل وسلم وبارك واقيموا وَلَا تَْقَ صٍَْ النَّ غَارِ وَزُلَ صَم مَِو إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيئَاتِ ذَلِكَ وَصِبْ إِلَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللَّه الله الله فَلَوْلَا كَانَتْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ now واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun wa la ushi rabbuka ۖۖۖ ولا... لِذٰلِكَ خَلَقُكُمْ ۝ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Wau l nau có la kami وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لله وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِ وَجِئَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُومِنِينَ وَكُلَّنَّ قُصْرًا on ja ila illa Allahu akbar wa lillahi ghaibus samawati wa nurdu عمده هو توكل على <تصفيق> وما ربك في غفله النعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامرى تلك آيات الكتاب ان الله الله وما ربك بغافل Bisssen millläjulah ma ni لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحبا سَن نَقْصُصُ لَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الَّذِينَ وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن أحد عشر كوكب والشمس والقوى وأيتم لي No ne ko so ne ka القوم ما ككيدن ان الشيطان للانسان عذوب الله وكذلك يجدك رب وكو يعلمكم انتو الى الاحاديث ويتمممته ويتمممته عليك عل كما أتم على أبويك من قبل عليم حكيم صدق الله